بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء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 وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ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 إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله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 ما تلوته عليكم ولا ادروكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اننه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ها اولئك فعان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 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا me, لِلَّهِ only إِنِّي is مِنَ then وَإِذَا for me, نا سرّمتهم من بعد ضرّأ مسّتهم إذا لهم مكّرون في آياتنا قل الله أسر مكّر إن رسولنا يكتبون ما هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى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 وَنُؤَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِم دَعُوا الله دَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أم نزلناهم من السماء فاختلط لطيب نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى ذات الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْثِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولا ذلك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فزيلنا بينهم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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقِّ أن يتبع أما لا يهد إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن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 وَإِنَّ مَا نُجَيِّئُ نَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلٍّ مِّن كَرَسُولٍ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 قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يسر تأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون أثم ما وقع you believed in it, and you believed in it, قيل للذين ولم يذوقوا الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستن بونك قل ان وربي انه لا وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسر الندمت لما رأوا العذاب.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 يرَوْنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قد جاء كُم مَّوعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيُّرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ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 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 قُلِ ذَرِ ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِنَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله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 ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 He is the evil. He is what is in the heavens and what is in the earth. If you have a king with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 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله قلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمه ثم قضوا إليه ولا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 فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ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 Pardon all their prayers. We went back to search for this information. lifting هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء تكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء سحّرتوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم الملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئت به السحرو ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فمن امن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وإن فرعون لعاد في الأرض وإنه لمن المسرفين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 رَبَّنَا طَمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْلِمُونَ بعهم فرعون وجنوده بغيو وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أن له وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَ فِى رُمْ مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ وَأَنَا بَنِى إِسْرَائِيلَ مُبَوِّئًا وَأَصْدَقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلِفُوا تَجَاءُ أُمُّ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا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 هم كل آيَةٍ حتى يروا العذاب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما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 فَأَنْتَ مُغِيرٌ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِلُ الْمُؤْمِنِينَ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 وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا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 ما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين